بعض الأخوات تفهم من اللباس المحتشم أنه لباس بالي وباهت ورخيص جدا يعني تقريبا بريالين ونص وهذا الكلام كله من الشيطان ومن تفكير صديقات السوء وهذا الكلام والله غير صحيح اللباس المحتشم هو اللباس الساتر الراقي الرائع الغالي في الدنيا والآخرة فلا يلعب عليك الشيطان ولا يلعب عليك تفكير صديقات السوء اللي يقولون معقدة ورجعية وغير متطورة فوالله إنهم ما يتكلمون إلا عن أنفسهم ما عليش يعني سبحان الله يعني الآن اللباس العاري هو التطور والحضارة أي تطور وأي حضارة في التعري بل هو والله التعقيد والرجعية نفسها والبعد عن دين الله سبحانه وتعالى فاتق الله فيما تقولين واتهامك أن دين الله تعقيد والله كلمة تهوي بك في النار سبعين خريفا فانتبهي لكلامك واحرصي على اللباس المحتشم الساتر في أي مناسبة كانت نعم البسي وتجملي واكشخي وتزيني الله جميل يحب الجمال ولكن باحتشام فوالله ما يسوى عليك قطعة قماش او لباس يحرمك من الفضل الكبير او يوقعك في الوعيد الشديد الم تسمعين قول حبيبك عليه الصلاة والسلام صنفان من اهل النار لم أرهما وذكر منهم نساء كاسيات عاريات وقال في اخر الحديث لا يدخلنا الجنة ولا يجدنا ريحها قال اهل العلم كاسيات عاريات يعني اللاتي يلبسن اللباس العاري او الشفاف او القصير او الضيق جدا الذي يفصل جسدها فاحرصي على اللباس المحتشم وهو موجود ومتوفر ولكن ابحثي واجتهدي في البحث واعلمي أنك مأجورة ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه وإذا لم تجدي الحمد لله محلات الخياطة منتشرة في كل مكان اذهبي وبدلي وعدلي على الاحتشام واعلمي أنك مأجورة فإن كنت حريصة على اللباس المحتشم فاعلمي أنك على الحق واثبتي وإن كنت غير ذلك فحاسبي نفسك قبل أن ترحلين عن الدنيا ثم تندمين ولا تساعد من دم